وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب